بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض والعديد الحكيم يا ايها الذين امنوا لا تقولون ما لا تفعلون قَدْ يَرَوْنَهُ نَائِمًا وَاللَّهُ أَنْتَ قَائِلُ مَا لا تَفْعَلُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ وَإِذْ ضَارَوْا مَسَارَ قَوْمِه يَا قَوْمِ إِنَّ فِيكُمْ فُسُوقًا وَقَدْ ضَارَوْنَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَضَلَّ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي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 يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ النُّورِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ آمَنُوا هم على من عذاب أليم تؤمنون بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يُظْهِرُ لَكُمْ مَنَازِلَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ لَّكِن تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنُ قَيِّمَةٍ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ذَٰلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمِ وَأُخْرَى لَا تَنفَعُ لَهُ وَاسَطُهُ مِنْ قَرِيبٍ وَلَا شِرْكٌ إِنْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُومُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ كُنْ قَوْلَ عِتَبَ نَرْجِي مَنَ الْحَوَارِذِينَ مَنْ أَنَّهُ قَالُوا إِلَى اللَّهِ وَعَلَى الْحَوَالِذِينَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآمَنُوا إِذًا بِالنَّجَاةِ يَسَاوُوا أَيْسَن فَأَيَّدَنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْلَحُوا اللَّهُ